الحديث الشافع والإمام يحيى وهو الحق بل قلت بل قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ليس بحرم لعدم صحة الحديث كما في المجموع للنووي سبعة صفحة واحد ثمانين واربعمائة طيب ما دام أن الحديث لا يصح إذن فلا يبنى عليه حكم سلمكم الله فيدل على أن هذا صيده وشجره مباح طيب هذا وادي وج يجوز الاستياد فيه قال ولم يأتي من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه بل قد جاء كما سمعت في فمحمد بن عبد الله بن إنسان وابوه ضعيفان انتهينا قال رحمه الله تعالى فصل وعند قدوم الحاج مكه يطوف القدوم سبعه اصوات يرمل في الثالثه للثلاثه في الاول ويمشي فيما بقي ويقبل, ويقبل ويقبل الحجر الاسود او يستلمه بمحجن المحجه للعصا التي راسها منحني ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ما في ويستلم الركن ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالماثور وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام ابراهيم ثم يعود الى الركن فيستلمه قال اقول هذا في الشرح شرع الطواف في الاصل نغاضة المشركين نغاضة المشركين كما في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هم يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم اتفق عليه قولوا شرع الطواف في الأصل المشركين هذا قول غير صحيح لأن الطواف عباد عبادة من سئبر عليه السلام وانما الرمل وكأنه الرمل في طاف لاغاظه المشركين هذا هو الصواب طيب وطهي الطائفين والعاكفين وانما شرع لاغاظه المشركين الرمل لاصل لا الطواف كما سمعت لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينه والمشركون كانوا يقولون قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا طيب أي يمشوا مشيا سريعا متقاربا طيب الرمل معروف رحمه الله أما الطواف فالله يقول ولي الطواف بالبيت العتيق فالطواف ركن من أركان الحج والعمرة وأما الرمل فهو مستحب الرمل في طواف القدم فقط قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب ثلاثا ومشى أربعا طاف الأول معروف من مقصود به طواف القدوم طواف القدوم للحاج أو المعتمر وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد اضل الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سنده حسن في إهشام بن سعد المدني حسن الحديث في زيد بن أسلم وقاع عمر نحوه كما في البخاري ثلاثة صفحة سبعين ثلاثة وأربعمائة والتلخيص الحذير ثلاثة صفحة تسعة واربعين ومائتين قالوا قد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم هذا إن أراد أراد بارك الله فيك العمرة أما إذا أراد الحج فلا يلزمه طواف القدوم لو ذهب إلى عرفات لو ذهب إلى عرفات ثم أتى بأرك الحج ما عليه شيء طواف القدوم يكون مستحبا لمثل هذا ثم إذا أراد أن يعتمر فلا بد من طوافق او كان قنا يحتاج إلى طوافق قدوم قال رحمه الله تعالى وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطوافق القدوم وقال أبو حنيفة سنة وروي عن الشافعي أنه كتحيه المسجد والحق الأول لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا الآية وليطوفوا بالبيت العتيق هذا الطواف الإفاضة وركن باتفاق أما طواف القدوم فكما سمعت ان أراد العمرة فهو ركن من أركان العمرة عمرة منفردة أو كذلك أراد العمرة التي هي مع الحج فيجب عليه أن يطوف طواف القدوم حتى يكون له عمرة إما عمرة مداخلة في الحج أو عمرة مستقلة هذا الذي يظهر أما إذا كان منفردا ولا وأراد أن يفرد في الحج فقط فطواف القدوم ليس, ليس عليه وجوبا وإنما يستحب وطاف الافاضه هو الواجب بعد ربع من عرفات قال وأما تقبيل الحجر الأسود ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه لا يقبل الله يقول إن لا مأناك هتنفع ولولا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلهم يقبلك ما قلتك هذا يدل على أن الصحابي رضي الله عنهم فهموا ما التوحيد ومعنى العبادة وأن العبادة وان العباده لا بد ان تكون لله وحده فهذه الحجر تقبل من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك والله عز وجل اتعبدنا بذلك كما نسجد الى الكعبه والسجود اصله لله وانما هذه تعتبر يعني الكعبه من شعائر الله ومن العلامات التي توجه اليها في باب السجود والصلاه والدعاء ونحو ذلك وهكذا الطواف حولها تعبد لله عز وجل إنما هذا كما سمعتم شعيرة قال و... وأما ذات الحجر فهو لنفسي ما يضر ولا ينفع به جماد ولكن الله عز وجل يأجرك على هذا الفعل اذا فعلته تعبدا له سبحانه من تقفين ولمس وهكذا طواف قال رحمه الله أخرج أحمد وابن ماجه والتربيني وصحاه بن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق شهد لمن استلمه بحق وأحاديث حسن قد حسن شيخنا الوادي في صحيح المسند وصحاه الباني في صحيح ابن ماجه برقم 2400 قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الرقع حجا طاف على بعير هذا الدليل على جواز الطواف راكبا ومثل الآن بعضهم يحمل على خشب يحمل على خشب أو عربية فنحو ذلك هذا يدل على جواز الطواف راكبا طيب والمشي يكون أحسن لكن حاجه لا حرج طيب. قال رحمه الله تعالى فأخرج نحوه مسلم من حديثي أبي, أبي الطفيل وزاد ويقبل المحجن ويقبل المحجن وأخرج أحمد من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبل وجهه وهلل فاستقبله وهلل وكبر وفي إسناده مجهول هو مبهم نعم إسندي رجل مبهم يدل على ضعف الحديث وأخرج وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا في إسناد عطاء ابن السائب، فالواحد حسن لأن لأنه من طريق سفيان الثوري وحماد بن زيد وقد روى عن عطاء قبل الاختلاط. طيب فصح الحديث الحمد لله وهذا يدل على فضل استلام الركنين ولو باليدين وأما الركن اليماني فليس تقبيل وكثير من العام ما يخطئ في هذا طيب وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين أما بعض الناس الذين يلمسون وسط الجدران الكعبة وجميع أركال الكعبة فهذا ليس من السنة طيب فالافضل هو ترك لمس ستار الكعبة والكعبة إلا الركنين اليمانيين يعني الحجر الأسود والركن اليماني والله أعلم أن ترك الركنين الشاميين لأنهما ليسوا ع... ما كان عليه في وقت ابن عليه السلام قال رحمه الله تعالى وفي إسناده عبد الله أو في إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف طيب وضعف الألباني في ضعيف الجامع نعم وأخرج البخاري وأخرج البخاري في تاريخي وأبو يعنب حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني وفي إسناد عبد الله بن بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف هذا قلنا ضعف الألباني في ضعيف الجامع رقم أربعة آلاف وتسعمائة وثلاث وأربعين طيباً لصحيح في حديث في تقبل الركن اليماني قال رحمه الله وأخرج أحمد وأبو داود من حديث من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه انما هذا الحديث عند الدار قطني ليس عند أحمد أبي داود إنما هو عند الدار قطني جزء 2 صفحة 90 و200 يعلى جزء 4 صفحة 73 و400 من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز إذن مدار الحديث على عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف قال رحمه الله تعالى وأما كونه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد فلكونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الأصح واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين أما الطواف الطواف الافاضه لابد منه طواف العمره للقدوم والطواف الافاضه لازم ركن واجب السعي نعم يكتفي بالسعي الأول أو السعي بعد الحج إذا كان قارنا أو مفردا اما طواف الافاضه لابد بعد ان ياتي من عرفات فاذا افضتم من عرفات واذكروا الله عند المسعى الحرام واذكروا كما أداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفضل الناس واستغفروا الله إن الله أفضل رحيم على كل طواف الإفاضة واجب وركم قال رحمه الله تعالى وأخرج الترميذ من حديث ابن عمر مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أجزاء طواف واحد وسعين واحد لكن طواف القدوم لا بد منه وطواف الإفاظة هو طواف الإفاظة والسعي نعم يكفي سعي واحد وقد حسنه الترمذي هو في سنن جزء ثلاثة صفحة اربعة, وتسعين اربعة وثمانين ومائتين برقم ثمانية واربعين وتسعمائة وقال قد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح يعني هو قول ابن عمر لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اما كونه واما ان يكون حال الطواف متوضئا مستورا ساترا لعورته إلهنا يكفيكم جزاكم الله خيرا قال السائل عفا الله السلام عليكم ور... شيخنا جزاك الله خيرا هل يجوز ذكر امرين او حاجتين في صلاه واحده صلاه الاستخاره او لا بد من اعاده صلاه اخرى للحاجه الثانيه اذا كان يعني لك حاجه لك يكتفي يكتفي بان يصلي ركعتين ويدعو ويستخير الله في الامرين لا حرج مثلا اراد ان يسافر الى مثلا إلى مكان بعيد لتجاره وهو متردد او اراد ان يسافر مع ذلك لتجاره وشرابيت أو بيت او نحو ذلك او يخطب امراه مع التجاره يستخير الله فيهما لا حرج يعني. نعم يسمي الامرين يقول الله من يستخيرك في هذا الامر وفي الامر الاخر ما في ناس السؤال الثاني يقول السلام عليكم وعليكم السلام رحمه قال من الجزائر هل المغنيات في اخر الزمان ينقلبنا الى قرده ما كل المغنين لكن قد يمسخ الله بعضهم قد يمسخ الله بعضهم قرد وخنازير كما جاء في الحديث سيكون خسف ومسخ وفي البخاري معلقا ووصله غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم من أمة يستحلون الخمر والحر والحرير والحر والحر والمعازف ثم يكون قوم تحت علم أي تحت جبل يعني يغنون ويشربون الخمر فيقول فيأتيهم السائل يسألهم يعطونه يعني مالا فيقولون تعال غدا قال فيبيتهم الله فيسقط عليهم العلم ويصبحون قردة وخنازير والحديث عند أبي داود وغيره بهذا المعنى فقوله يمسخون قردا وخنازير يعني هؤلاء بعض المغنين هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى آخر ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم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 وآخرها الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام من سيمية رحمه الله تعالى <تصفيق> الذي تم بفضل الله عز وجل الانتهاء منه ليلة الأول من هذا الشهر المبارك شهر رمضان المبارك و نزولا عند رغبة بعض الإخوة رأيت أن نبدأ في شرح القصيدة النونية للشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى ولما كان بعض الإخوة لم يبلغ بعد التحديد الوقت كان متاخرا في هذا اليوم فإننا سنؤجل الشرع في النص إلى الغد إن شاء الله تعالى منبهين في هذا اليوم على أهمية دراسه كتب السلف والاستغال بها لأن فيها الخير كل الخير فالاهتمام بكتب السلف التي فيها عقيدة وسنه وفقه وعلم وأدب ويلمس أو عليها طابع الإخلاص والتقى والورع والإتقان لا فكاد تمر جملة إلا وتجد فيها إشارة إلى آية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح بل ربما كان بعض الكلمات أو الجمل هي النصوص بعينها تضمن في ذلك الكتاب أو ذاك لذلك هذه الكتب عليها نور وفيها بركة وفيها نفع كبير لطلاب العلم فعليه من يستغل بها بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها بمثابة الشروح لهذين الوحيين أعني الكتاب والسنة فإذا اهتم بها المؤمن عامة وطالب العلم خاصة فإنه سيجد عنده حصيلة علمية وافرة نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى لأنها كتب تنطق بهدي الكتاب والسنة إما لفظا وإما معنا ولذلك تبرز أهميتها وتكمن فائدتها، لأنها إما شرحا لآية أو لحديث أو تقريرا لحكم دلت عليه الآية أو الحديث أو بيانا لما مدلول تلك الآية أو ذلك الحديث لذلك تجد هذه الكتب عندما تقرأها تجد لها لذة خاصة تدرك من خلال ذلك أن أهلها قد خالق هدي الكتاب والسنة دماءهم وعروقهم وجرى في دمائهم واشرعبت به قلوبهم واشربت به قلوبهم خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه تسجارى بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه أما علماء أهل السنة فإن كتبهم تنطق بالحق لأن أساسها ومبناها ومستندها ومنتهاها وقطب رحاها هو ذلكم الأساس المتين والحرز العظيم والركن الركين وهو كتاب الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالاهتمام بذلك يا عبد الله